بشاري عايلي ولا عايزة معايات عايزة معانو عايزة حبها كالاهال حب الخير عاي انو الحب الخير وكاليه بينو انو انسانك اللي حب الخير خيرك معنامال كجعلان تيسي الله و كمان مع الجعلان تيسي الاشديد كوكو درموا لكن تحد لا تفاوض قل وقلت جان حب الدنيا دي لا عام فولي تن ادوم وجعلي وانه اللي حب الرسصهم مين انت عليهم بال انه اللي حب الخير يعملو خيرك جعل كي انساق رشيدو ناس وياكو ضرن وجعلت لكن جعلت يا خلئ جعلت مغعيس وحنا قالك رماها لما سلامان مال وخب نعم بيه أدوك لنك مربط باهم عليك نعم بيه أدوك لنك مربط باهم المال نعم بيه أدوك يا شيء أو يوسف وأتا اسميليك أتباعي جعالك أو أدوني أمبيه الله إي جعالك أو مضعي سيداتك عامك هتان جوغان أم غيرك وريك اسقال معاهم تفاوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يعني يجعلوا مروا هاستن وأصو الشخيين سي عثمان بن عثمان عمل رضي الله تعالى عنه سيدنا عثمان سي عبد الرحام بن عوفا عمل يعني الدنيا والسي وآخر يجنطوا قليصة قربولو شمال تعالى وعبزها عبد بن عوفا قضايا الحمد لله جنوه وبشارين وبشارين وبتزمك بجران وآخر مع ذلك يجعلوا ويجعلوا هذين خاصه يعني جعل او اها خزانه الخير ام نساس بي نساسوا خيره ام كان المال قوي وحبي شوف بهاي خير اني خصوصيا مساعده الانسان يعني يعني عائلته فاجعه خطوق مخفان سراب نسا نخبى ومساكته سيئه وعزه يجعلهم ما نمهن يعني الى <تصفيق> بلها السرطان وراء الكود انه او فانان انا وراء الكود كو فقير <تصفيق> كله واي ينايل مهاز خواه الشراء كواس, كواس في الدنيا مهاز كفوش واي كواه لما روو جعل كم التفاوض واي صحابة جعل الكود ايو مقعيسي او يعني ايو مقعيسي تتككريسي جعل الكود فرق ويلا حايه قال ذي عاب بدا يعني خذال الغيره يا ام بيدو ساسوقل اولي ذي ساسوغات يعني الاوجاي وهن مال قرص يعني ودك يعني توسي <تصفيق> ان ادي ولي تيته مالكادي يعني باع المصاصله ددك بس كيمنك او قفلايا او ما عيشي مري دينتا او واخ لسيدن اي وهو يعني أسكفالها بيرها ساركو لسها غريو قصوصوها إلدات حرها من رسو غلاية لها صاد دعال الدنيا واي دعال أول الله إما أها حدنا أهل الفزوائيها وأبضيهن إلا أنا غريوها صوكالات وأبضيهن إنه العب الغير إما ليهن والشديد قال كالجعلادو تتجعلا شديد أسكني إلا بعد نباع احد كذا الدنيا سفاتي في فعنة عبس اله المبارش الخجعلات ذات الواويل اهمو يلكو دي كوريسو شأنه وليسا سواي ذات الاخلاق وليه وفي فعن اما السلاة سفات اراضي لديه الخجعلاتي اما وعيه الان ذات دولي ومال وحياه وحص مياه بس ماله ينتوى فليتي نكاس بعضا نكاس كجلالي حلو البرسق كجلالي فليتي من في منزلجي اوتو منكستراف فليو ربيها اويسها ورمو حاشاو هنيكاسي ان او بانهو شي يحب إنه جعله ينكاس إن أساعد كيسي أو غيسي محاس لها فواللهي أنه راتي إني يعني يوحبك وكو جعله هنوحاس لها إني يعني يوحبك لله أنه جعله لأجل الله أنه جعله لغيره كم جعله إحساء السببست كم جعله ماليسير كم جعله يعني وحا اتيزي يعني ان ان هو اخلي بضن ضرار ديس ما كو جعله لاقي علمي ان كو جعله دي ايو اذا عديسي انتاس يعني يعني جعلك مسلمين تا وحباغي لا يواي يعني جعلكو الصورة حب يؤون او مرعيس حب الله يكو زائدة على كل هالكلمة دي يعني اا واحد نغيسها المسلمين تشملي قولي اكتاك كامل لغاء مفاسد واكو الزولي القطالة للسقوة على الحمضنة واكو يعني واكو بحيس انت عيالي على الحمضي واكو بحيس اني لا تقويس سوى القاس عزي احبك الذي احببتني مسلم عاظوا فجواره يمكسال هنا احبك الذي احببتني من اجله انه وانكو جعل وكدي وجعلاتي اجله سانكو وجعلاتي السلام وتنور بالجواب دي انا هاكم والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين تعلمنا بما جهلنا ذكرنا بما نسينا بخودك يا لطيف امين ويسر وتعسر يا كريم ربنا وحصلى الله عليه وسلم واسر لأحب الله إذا أحب أحدكم أحداً أبداً فليخبره كي لا سعضى حديث خلوه أحب هاد كين هدي الزعلاده أدون الزعلاده معنا خف الزعلاده فليخبره فليخبره ها أشيوه فإنه كال جعلادي يجد اهلًا مثل الذي يجد اهلًا مثل الذي محبوب واسمه غلاوه معنى في انه محبوب باسي يجد اهلًا مثل الذي يجده يجيد اسماء له محبضات يعني اسمه غلاوه على غروره شواهد وهي تزعلها يا اصول تزعلها تزعلها فهم بما جعلها الا ان جعل السعلاها معنا صاروا لا احب ذا احدكم مثكين عبدا انسان تزعلا الزعلا لو حضور حور و عواش تعل كيزه هيران ابو جعل هاي عمرك عمر سنه ما يعرف انه أسري محبوب قاس يجد مثل الذي يجد له وحاسه الله محبة أسريه لأي وشين أسجع لي, أسجع لي هاي وحاسه لي هاي اللي جعلي بالطبع يا هو هاي شكي لها هوا سجعلي هاي أسنه أسجعلي خف ما جعلا هاي إلا خف يجعلي على الهي شاعر كهيري يغاص المرء بالمراد ما هو ما شاؤه على الشيء والله يوفق واسباه على الشيء مغايس وماسباه مع نوميه اه توه احنا نقولوا نسموا سببنا سلوات الله وسلامه عليه وحاسر <تصفيق> يعني اشعار بمنا كنت ميت وللغلبي على الغلبي دليل حين يلغاه سألوا عن موجهة الرجال وغلوبكم فتلك الشهود لم تكن تقبلوا الرشاة ولا سألوا عنها العيون فانها تشير بشيء ضد ما اذمر الحشاة وائرين عرفت الغلوب وشواهد استاذي دهان انه غلوب وشواهد محبطه نفجع شهيد محبطاتك سيز هذا اسكو جعل هي ادي دعل كذا اسكو جعلها اشرف وجعل هي انت حب جعلت يعني اشو جعلها الدليل ويا هي حكام وعيني المحبوب جزء محبوبي لهواه نكم محبوب وجعلاتي ابو بكيس بركيس ويه فمن اح احب انسان لا اجعل انت تقول لي سيله الغروب وشرايدي اللي رها عشنا انه شو وعلى صنايا يمشي له شو وثناء حبك اللي احببتني من اجله خبرتي هون انثرني شو احي إذا أحب أحد الجعلاد أحدكم متكينين أن يحدث إعنس لقوض ربه رب يسي فليقرأ القرآن قرآن كأخر يوم متكيني أدرس جعلاد يحدث إعنس لقوض ربه رب يسي فليقرأ القرآن قرآن كأخر يوم قرآن كأيلهي كوكيس نأس لأحكي أسجع له إنا ربي أسلك هذا فليغرق الغرآن, الغرآن الغرآن كأخر يوم وهي نوعاً استعار بالكناية كمتهاي الغرآن كرسالة وهي هذي قوائع إليه حقيسي وأدوم كيس أرسو ديري من كأخر هاي وحسنته يؤسلوها يا ربي قلت كدا وكدا يا ربي قلت كدا وكدا مرشاة دونك ربيس لكله هيا سبحانه وتعالى واسكسون اي احتمالا انا مجالسة تشبيع السهي فتا معايه اللي وقل الله يبنك هيا ظاهر كيش بادن كيشي غرانك اخر سكيشي تدبر كيشي تدبر اخر يو هدي يعنيش كو اخر يو انتاش غرانك تدبر اخر يو او في واخر حيالي اللي رو رو بلن الاخر يوم يوه آية آية يحالف حالف الأوقاذ المعاني قد يعني راحشتو شيخنا شيخ ابو برس اجري باب السوف اجري يسيري القرآن كلمة صنو يعني التفسير ليس انتا لما صنعته وزنبيس ولميسي اتنو شايره اللي مدنن عدو صحب وا والله قلب رفعنا قلبي حدث ولبمنى بيقول لي والله كنت وحدت اقرؤ معي كتمرين بعدي وهسني دراسه وعن اقري لمس سنه بتدب في الان والتامل وعن اقري القران لمسن حافل القران وراي بحالي لماركعش اقري الجراح والدائل لماركعش اقري الدليل لكن فأشكو أخري يسري لما سنو أغرانك أشكو لماذا يسري أعوالك لما سنو مدود انتواعي حدي أو مقعيسة دبلو أخريين يواتس كينا محايالي حرفتاد أذيك هل يريسد يتيك إشكو أشكو دريسة محالة وواما له أخري أذيك حديد كرفتد ورأي خانه إسك بوسي له بوسي القرآن ملخها يو ردت للقرآن تغطيرا إلى إلي فلا يتدبرون القرآن على قلوب أخفالها وأخي كنتمي على الرواح لا فيلي معنيس الرواح هذه غلبي لحاضي سأسأل رواح هذه آية الرحمة أسمره آية الرحمة إله نحريس دي سستوى إله بآية الرحمة ملكي rahmastuwa aita adabatiz mahsmara na ya ni wa'i ila hatuma in gala rahmastu na malus ربنا صلوات الله وسلامه عنه الحسين حديث لعبالي من قوة إذا أحببت هتجعلاتك رجلا من هتجعلاتك هتجعلاتك من أكسير هتجعلاتك فلا تماره فلا تماره ولا تشاره على معاملوني معامل التجارة على سوب على متهانث ولا تشاره ولا تشاره الشرق أو معاملوني يعني شرق يعني لا تشاره شرقه أول الأهمين أخبرس أما سيء ولا تشاري يور سكفودو كاي شراء على الدين معامل 15 شراه انا شو بني ولا تسال امر احد احدنا من فاس ويدي حالتي سي فصار وعلى عكا اوافي اناد بالكون طو ادون هذا اول شغلاتي انا واثق له خل عل شغل ما فعش حالات انتوا في عندكم انتوا كثير وعنده عصيعه هذه مركز يطوق بينك ولا مشي ذاهات كنيسه بنكون على الطه شو منه رجع الدي ما تكرهو و صار ماليس فيه وحصي ان له ان قنين و انا شان شيل على عتا و في صبغه او اسكار شعره و في صبغه ما بينك وبينه وحده دنيا هاي وتعلا هاي الناس يقولك شو سمعت سمع شيء على الكاء اذا احببت رجولنا دي جعلات انا من كستم يعني ركسيل و اكيد كسيل و ابو كسيس انا كسيل لا جعلات علامات في في على كرمه ده وحلف ما اكذب من خاصه ما هي هل دول طول اكو شيء خستع هذا هو ولا تشاره محمد بشيء من يمز وخفيفي ولا تشاره ولا تشاره هتي ولا خفيفي ولا فهو لا تشاره با الاله باقي وشرا على القليل ولا تسأل عنه حق أحدا أحد من حقيس هويد الدركاه حقيسي خف قوي بالتيب وحرقه الاركي ميسي حادث التو جنينو اثاث اثاث اثاثي ربما على ان توافينا بقول ان طو اه يعني عدو العدو العدو ان نقول ان طو نهو إن أصلي عدو بيسا أو كحاسد أه إن أدلقون طالعا حق بيسا داد أدوي ويدينين السؤالي كان محاسي هاي حالك عد ما كسيس لكن حقوق جعلاتي تباعة فيها الفؤارة تحيارها سمعين حد ما حايا أدي أدي أو مرعيسي أدوي حالكي سيداتي أدوي ويدزيد أحد خاصة عدوي سلقونت على أركاؤ كوشيه بما ليس فيه وحياها أوليس وحياها ريو أقصي عن لحين أنا أسكت على ورمو على أركاؤ أنا أسكت على أركاؤ أنا أسكت على أركاؤ أنا أسكت على أركاؤ أدوى أو فيفرغ بينك وبينه هذا بشأن جيسي بصالبها هذا بشأن جيسي وحادي يقول اوه كوني واي وصوبها وحيا لما العيسي او هما هي لسكو وصوبها عادي شوية الهين معاس امري بحبل الله ولا جميعا ولا تفرغوا تفرغوا الهواتيدي امر تاني امر الشاد يعني لو وصل اسويدنا وخفك لأهماد وشراه إن كان من حموى وحيالا هانا صوبية ودسكراه وحواجبها يعني مفارقة ديسي أسودك دقين تثبت الصوب حقيسي أو تتلها ويديو وعالي كان أغرمي إن أعلمي سعايا أبضان أسايا أبضان إلا أتاكم فاسقون بنبئين تبينوا إلي اليهم ايهم خبركين الاشياء الكلاء وانو سقطع حفصلة ساعة ساعة صلوانها صلوات الله وسلامه عليه وآسرين اذا احببتم هدات ربتين او جعلاتين معنا اذا هدات ربتين او ان تعلموا انات واتين ما لنقبدي انسانك وحسقه عند ربي إن وحسليه انتعلم ان هاد اواتي هادا دونتين مالي لابد ادونك وحب سغناري معنا خفك عند ربي ربي يسي حقيسي وحب يال ان هاد اواتي ربتين خاري شربه وحلو ان هاد اواتيين في ريام يد انظروا في ريا انظروا في ريا ما يتبعوه ومن الثناي اما انا ما توسو ورى كاسي في ريا دبو يا شان اركي المرسيدس بعدي وعلى شيء لا يفيد مس حارس مولاي له لا يوجد في عندنا جنان خالصيريا وخطا ام انت شيخا ضياء اسيفيريا قاصحوتي تنغيسا لا تو حجرات تبات في الشيو او القدره او الغراء لكعف شيش كمجو وكسر كانك اما لا يريد الى اذا ان سوفيا قاص اللا وحوائي ذلك يال من مصوب بعينيه في اسفيعي هي هذا ورحمه ما يعني دعامه بدهول عيال صعبه اوره الدول كانوا في الانتا بس الاغابي كنت كما اقوى امانان انتوا هذه قال الصلاح على بابا تلك اشيرت هنا عند الصوبه النينهين إن كستماها تكبع خشاراً وأمانايا حتيين سخارك له محايا الإلهي تقصى لسان كودي وحاسعني كدري لها وحي إلهي أكتس إكوليه محايا يبقى كل أبوغا إلهام أو إلهي أبيسك للإلهام يبقى كل أبوغا سدي ملائكة حديثك سؤراري إن, ال إن تتكلم على اسد بن ادم بما في العبد من خيال وشري ادي خير بتاشيران ام حادين الزعي كان خير ادي سيح في شي ايام كل يوم لله سلاه اكون عجب يعني عمل مني في اسجل اسي اس ليامه الله تعالى لجميع ثراته ازيا كافيا يكفي ما اللي شيله او حديه العبال وخفقها الجمهور تي سي اولو عمان او في اسكحابا مبنانا يعني واشقوله فساد وي عد بي اسقوله الكاتب امانتك قلت بكينس عليا كانوا الفلات طلتين فكان لهن السيره والأوكي هادي رخيشي وحياوه هاس مالا هولوشي غايب باكاس فالوحال الأحزاء إناس أهاركو كعبسا إليهم مقرغيسي باكاس كعبسا إناس أهارو مقرغيسي وقصرناي فلا يأمن باكرا الله إلا الغوم الفاسقون إلا الغوم الكافر وإلهي باكاس كآمن هاي الحطروا هاي هادي شره هايبي اوش اغادو انذتا وايكشيوه ايان الطوبة كانو طوبة او ديكدو اوحيالي ملائكتا افخولها لثاري حق يعني حالكي ملائكتا شكتيا الهي او طوبة كانو بحكي الهي اكعصدو الهي ارحم الراحم يا اللهي بسم الله عزيز بسم الله وسلامه عليه واسمه إذا أحدث حدثوا أحدكم أحد كيني ومعنى إن إفعي كتماضوا في سلاديه, سلادي سلادي سلادي سلادي فليأخذها قبطوا بأنفئي ثم بعد ذي لينصرف أسكار قدوا نور سلادي أتصمحوا إذا <دليء> أحدث احدكم مدفيه اححدث نافخه ماء وهوي وجهه كبرته خلاص ولسه استا اول كنت تحدث تحدث تنبوا عليه ها ويش البريا ليرا طايق ثابت ففكتيمت قاعد يكتبت وقال ايوا هذا هو هي اللي قاعد بتملى احدث اصل كني حدثا اليركاني يعني احدث ضرب والهراء احدث يعني معنا خب واحد في ما تحدث اسيماذ ومعنا عويز البرياد او ما عيس اسيماذ في الفصل الاول قسم أبو غرير عرابي أبو غرير <تصفيق> رضي الله عنه قال وحسر ما الحدث هو حدث مع الله أعضوه أعرابي عليه أبو غرير أسئلها حدث مع الله وحسر فصاء فصاء سواه هو صواه هو أمسه هو صواه دراغن فسانا والإراهاء وصلا يعني عرب تحقوق الحيزائيين حدثوا حيو يسبروا على استعمالها ولكن ماشا هتلجوه على بالبادي يأدو برير وودي وآثري مع الإراهاء حدثوا مع الإراهاء فساء ويقلو صلاة أما الدراث ويقلو صلاة الدراث فضراث حميل حدثوا ونفعه واتماده وثقلوه صلى وضعه فليه أخول أخبطه عمر كسنة عهوائي بأنفهي سنكي سخبقي أخفو الله وسنكا كثبه بعد قيدي يعني اللي ينصرف عسو قدومه محالة دي دا مركي أصيغ صفك عسو جري عسو بحاير وصو سنكي سوالين. هديس كباحو جماعة الوحمل إساء كو أفكاس بكحمها كنوه كباحي صلاة دم حدا المقلوسي كو أسليها المقلوسي كو نخلبي أسكالها سي وحاس أهان جماعة النفطة وهملو غذال وهملو غينها إنا سنقروخ لعين سنقروخ إنا أسكو أعينكا اور كانكي صدق ميدين انا جماعه ذا املايان ها احسن كفخوها جماعه ذا املايان احسن كيف غشقوها المبعيسي او او مبعيسي كانكي صدق كانك خاص تاوكتي ورب هو صعوبه كاسي يعني قدومه اللي هنا الضحو يعني صار وكبرت وسلا ويس لأطوه أشو ويس خاطه فلاذا انت جاءتنا أبلاؤه ساموه هادي <تصفيق> عزيو <بليو>. وصوي <الصوت. تصفيق> عليه وحال الدينة إنه فرضو أسول عايو وقال الدينة فلو أقول عهدي كنا شأنان كنت يعني هكي سأسيرين سنة الظلمين وحلقا لي إن أسبحوا أكو جراسون الأرضي أكو جراس هذه وقصة الشراء هذه أكو معايدة هديكا ورمان حيث أني كان وحدوث وحدوث وحيث يعني سمع ذاوح كلا ينغيسة هذا وحق لما أي وقل نوس إلها كيلا أني كستروكي لكن توي وتخان شان هو نزلكم على اف كوف وحق اف كوف نهايه واكثر اكو صاره لدوصده فيري على شارع ااي تي سي حيالها اف حمكوكينه اف حمكوكينه اف حمكوكينه لدوصده هذا ويعني اي ميل عمود تني يعني ياخذ بانفيده امر وجوبه كليه حايلي هادي عرضيق الى دورة هاي ورزبوا هاي معاها العرضيق اللى دورته نفتق دوره عرضيق اللى دوره انتاس كل واجبة هاي كليات الحمسة يشوغليسي عرضيق اللى دوره هادي المتخسي هادي ساعة سياره هادي ساعة سياره بنيله هين شأنك عقوله لهاي اناس لا دي اسكوضة ضدك وقالني ني وابنافع ايوه بكا برتي تتعدي بعدني الكوليه هي انت وراك قلت لي هي وشيكه احتاج احسن شيء راك مقتهي تلك الشيء هه صرات اسكو سنوات يزر الله دكتنه ولو كفرها صرات لسبع ان اول تتكشي الدوده اد لي يدي حفرشها انا دولتي نكي هناري المعاصي ان صلى متعمدا بدون وضوء نكي خسر تطهير صلاه وكاس فوات كفاره وكفاي كسين وتفاي هل ادي ساعه اخوتي فودتك على ما الجبهه دي ان دي يعني تشب بان يعني هذا حطت طلكه وحوايط صلبين اللي يبوها يقول لك لكن بيتي او يعني بيت اتبعها سربيف كبته وعط بي نقديك يا حمد فلطه سرواسي دير مالك دغار ها البن وحوايط بحالي يعني وحوايط ما الامان ولا يا حمد المعاريد من لما عن على الكلب حديد خليها مندوحه معاريد مندوحه على الكلب بيان يعني سديو لو ابراهيم يعني يعني اول او او امركي لو او خبتي هاسري اختي في ان انك ومصروا ايه وصاره وحايا قدي أصلاح الهين والأختي أصلاح الهين معاك تواك خاض الله هايين وكاس يعني وحايا تهيئة لنسب تالأختي والأشياء أبو بكر يشد عيو بلالس السعودان يعني معايدين في السعودان نكام عاشه جاي أخيه ولا الكيوان أخيه في الديني إينا الأختي في الدين يعني بين ما إيه سرباب أوه بان تكاريوش بان او دولي سوايد اكاري بيسو في ام يعني وحي كمتهاي وحي صفات في عم او مقعيس اذيقا وكو حمان ايب وكيننا اتصوصاتي سريقنا اكل خانتي دكا والقوادنا اتكا نوضغ الشاي حيلنا ان لا سوبيا المشروعي والوجيدي حيلة عيلي ساتيد هوني غيره ومثال للجاره المنافع الدينيه والوجاره والوجاره يو. يوم المعيسي احيله اتحيله ستات انا ضمانته يا ما كسير بل هو واجب عبد شي محدود لعبساء دب الموضوع لعبساء هنا يعني لهب ولا يعني معارضه لصوبي تعريض معارض يعني وحالبا ما هو نبي عليه الصلاة والسلام هذه يعني أحكى صبحا مثلا أسرور جور أسرور